وصدق بالحسنى فشنو يسول لليسو وامما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فشنو يسرول وما يغني عنه ماله اذا ترد نال الهدى وإن نارا تلوى لا للهدى وانما لا للakhirat walula fa anzarutukum la tantaw la yasla illa al ashqa alladhi kadhaba wa